ولكن الله ألف بينهم إنه أزيز حكيم يا أيها النبي أحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي النبي أحرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئة يغلبوا ألفا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُون الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن تَقُم مِّنكُمْ ات قابره يغلبهم 200 وان يكن منكم 1000 ألف يغلبوا 2000 باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اثرى حتى يسخن في الارض تريدون عرب والدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذ عذاب عظيم فقولوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم